بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس 122. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين 124. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين.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 ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنت بيت كذبون كلا إن كتاب الأبرار في علية وما أدرك ما علية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 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسليم عين يشرب بها المقرون انما الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مر بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكير واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين